בוקט 2. חמישים ואחת ואחדון וחמסון ואחד וחמסון לעשות סידורים קדרא אלחאג'את קדרא אלחאג'את אני רוצה ללכת לספרייה. أريد أن أذهب إلى المكتبة العامة. لست أريد أن أذهب إلى المكتبة العامة. أريد أن أذهب إلى مكتبة بيع الكتب. لست أريد أن أذهب إلى المكتبة بيع الكتب. لست أريد أن أذهب إلى المكتبة عاملتve الكتب. أريد أن أذهب إلى كشكل الجرائد أريد أن أذهب إلى كشك الجائندالفر أريد أن أستعير كتاببا أريد أن أستعير كتاباً أن لفر أريد أن أشتري كتاباً. أشتري كتابيرسا لط إ أريد أن أشت جرية أريد شتري جريةيرسا لاخ سفرية لشؤ السفر يرسا لاخذ سفريا شؤل السفر أذهب إلى المكتبة العمة لكي أستعير كتاب أريد أن أذهب إلى المكتبة الع لكي أستعير كتاب غلة الخط لخنوت حفرم لط السفر غتسال الخط لخنوت حفرم لنوت سفر. أريد أن, أذهب إلى لكي أريد أن أذهب إلى المكتبة، لكي أشتري كتاباً. أنا أريد أن أذهب إلى الكيوسك لكنات إتون. أريد أن أذهب إلى الكوشك. شت جريد أذهب إلى الكشك لكي شتري جريغ الس لاخ للبتكائ أ أذهب إلى أخصائ الظات أ أذهب أخصائ نظراتغ ללכת לסופרמרקט. אני רוצה ללכת למאפייה. אני רוצה לקנות مش كفاين أريد أن أشتري نظارة أريد أن أشتري نظارة أني غوطه لكنوت بيغوت فيغوت أريد أن أشتري فواكه وخضرآت أريد أن أشتري فواكه وخضرآت أني غوطه لكنوت لخمانيوت وليخم. أريد أن أشتري خبز حمام وخبز عادي أريد أشتري خب حمام وخبز عاديغ تال الخط للابتكي لات مشكم أريد أن أذهب إلى أاخصائي ننظرات لاشتري نظرة أريد أن أذهب إلى أخصائي نظات لاشتري نظرة انغ لة لخ لسو ما للكنات بات في رق غ الثال لخذ لسو ماكت للكات بات في رقوت أريد أن أذهب إلى سو مارك لاشتري فواكه وخضروات أريد أن أذهب إلى سوبرما لاشتري فواقع وخضرواتغلة خ معافاء للكط خمنات فيخمغسا لخ معافاء للكوت خمناتخم أريد أن أذهب إلى المخبز لشتية خبز حمام و عادي أريد أن أذهب إلى المخب لاشتري خ حمام وخب عادي.